على الغليل سنب طيب ومش ناسي انا جمهوري w لمعيب ملاكم من دلاناسي رقم واحد كجمهوري تحيا وجبى وضروري افرحكم وبادوري واكن حاضروا فضراسي و انا فيكم اقول العالي في لياليكم وليكم الغالي أنا العالي اشيل على في لياليكم وليكم يرخص الغالي انا وانكم رجل واحد تحييكم واحد واحد انا الكروان كلنا واحد وانت نقول باحساسي حبيبتو يا الله على يا الله الله قعدت ومرافع راسي بشوف جمهوري بس صوروك لي عهد وضو مع ع حبك سلم طيب ومش ناسي انا جمهوري ام لدعين يناكم زينا ناسي رقم واحد جمهوري تحي وجبة وضروري اذرعكم وضبوري وقل حاضركم براسي بصنا بنحب الناس والناس حقونا لأدمنا مش حبي الفلوسنا طبع التواضع فينا يا رب علينا بس وضي سلام الله على المبي سلام طيب ومش ناسي أنا جمهوري كيف للاعين للاكو رقم واحد لجبهوري تحية وجبة وضروري أفرح